لا من الشيطان وادي. يُنَّشَّمْ الشمس عليه دَلِيلا ألم الَّذِي إلى ربك كيف فَإِنَّهُ وَهُوَ الَّذِي و هو men وَتَوَكَّلْ عَلَى الْخَيْرِ الَّذِي لَا و تا الله. <سؤال> <سؤال> <سؤال> الذي خلق السماوات والأرض وما به نغم به <بي> زدت آيان <عيز> الله اكبر الله اكبر يا ये दे दे اعتذر رحمن الذين يمشون على الأرض صحيح.